وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَطَلِهَا قَالَ أَتَسْبِدُ لُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خير